1-Bismillahirrahmanirrahim. 2-Yüsebbih لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.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 فقالوا أبشري يهدونا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلا ورب لا تبعث ثم لتبأ نب ما عملتم وذلك على الله يسير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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبيئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم يا ايها الذين امنوا ان من عدو فاحذروهم وَإِن تَعْفُوَ وَتَصْفَحُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُ اللَّهَ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 يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم